كل شهر والله ما رجعت لوظيفتي أ ن ا مجنون هو يكون أ ن ا مجنون أ ت ر ك الرباط في سبيل الله و أ ر ج ع لمليون رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها فكيف أ ت ر ك هذا ا ل أ د ر و أ ر ج ع إ ل ى مليون ريال رحمه الله رحمه الله يعني شجاعته ا ل أ د ب ي ة ليت ف ع ل أ س د دم ا ل أ س د ل ه زبر خضابه ليث فريص الموت منه ترعد ولا زلت أ ذ ك ر اليوم يوم ثلاثين رمضان الف اربعمائه س ب ع يوم أ ن قررت روسيا أ ن تهجم على ج ا ن بين الجنرالات وبين غربة شوف غربة ي ر ه الروس ن ا ج ن ا ا ا ل ل ت ر قال لهم غربة شوف جمعهم قال أ ر ي د أ ن أ ن س ح ب من أ ف غ ا ن س ت ا ن فقالوا له إ ن سحبتنا بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ه ي ن ة ا ل ذ ل ي ل ة لن نعود في يدك تلك العصا ا ل س ح ر ي ة التي تهزها في وجه حلف ا ل ا ط ل س فقال لهم ماذا تريدون قالوا اترك لنا ب ق ي ة هذا الصيف و نحن سنضرب الجبهات ا ل ح د و د ي ة ثم نغلق الحدود و نخنق الجهاد قال لهم غ ر ب ة ش و ف معكم إ ل ى ن ه ا ي ة الصيف هذا كان في ربيع الف الف و تسعمائه و ثمانين ب د أ و ا بمعركه ك ا س ح ة على باكتيا ننجرهار قندهار وكانت هذه ا ل م ع ر ك ة كان المخطط في ب ك ك ي ا أ ن تزال ا ل م أ س د ه من الوجود و ي ب د أ و ن بها م ع ر ك ة ما شهدت في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن مثلها أ ب د ا صدقوا يا إ خ و ا ن انا هي بدات ا ل م ع ر ك ة في ست وعشرين رمضان لكن انا ذهبت في ثلاثين رمضان صار يختلط علينا ا ل أ م ر بين الطائرات وبين القذائف والصواريخ صدقوا أ ن انا فوق الجبل إ ح فوق الجبل الجبال تميد من تحت أ ق د ا م ن ا والصواريخ كان, ست كان معهم مع أ ع د ا ء الله ست وعشرون ق ا ذ ف ة صواريخ ست وعشرون راجمه صواريخ بي ام سي سيز د ة يعني ثلاثاش ثيرتين و بي أ م بيستوياث ترمي واحد وعشرين ص ا ر و خ د ف ع ة و ا ح د ة كان معهم س ت ة وعشرين ستة و ع ش ر و ن ق ا ف ة ستة وعشرون ر ا ج م ة الدبابات جاءوا ب ف ر ق ة ج ا ر د ي ز و ب ف ر ق ة غزني و ب ف ر ق ة ك ا ب ل ثلاث فرق واشترك فيها خمس كتائب ر و س ي ة واشتركت فيها ك ت ي ب ة او ث ن ت ي ن من الثبات ا ل ل ي هي ا ل ص ا ع ق ة فكانوا عاده الروس عندما يهجمون أ و ل ا ثلاث أ ر ب ع أ ي ا م الطائرات تقصف ليل نهار حتى يهرب المجاهدون من ا ل م ن ط ق ة قصفوا من سته وعشرين الى تسعه وعشرين رمضان ق د م ت الدبابات ب د أ ت ترمي راجمات الصواريخ ترمي ا ل م د ف ع ي ة الميدان ترمي من كل أ ن و ا ع القذائف السماء تنهل القذائف مطره و ا ل أ ر ض تتفجر براكي و م ثلاثين رمضان اشتدت الماضي ع اقترب الكوماندوز اشترك ا ل ا خ و ة العرب م ج م و ع ة في ا ل م ج م و ع ة التي في الماسل يا ا ل شيخ تميم طلب من الاخ اسامه و الامير هناك في ا ل م ع ر ك ة فقال له انا اريد ان اكون على خط النار الاول قال لا يا ا ل شيخ تميم انت تكون عند ا ل ل ه س ل ك انت وابو محمود عند ا ل ل ه س ل ك قال حسبنا الله ونعم الوكيل عند ا ل ل ه س ل ك ثلاثين رمضان جلس الشيخ تميم تحت ا ل ش ج ر ة باب غ ر ف ة اللازلك ي و غ ر ف ة اللازلك ي تحت ا ل أ ر ض والذين ذهبوا إ ل ى ا ل م أ س د ة ر أ و ا غ ر ف ة اللازلك ي تحت ا ل أ ر ض وفوقها على بابها اشجار ا ل ك ز و ر ي ن الضخمه ه ذ والقذائف تتصبب عليه فتح ا ل ق ر آ ن قرا الجزء ا ل أ و ل قال ش ه ا د ة في سبيلك يا رب في ثلاثين رمضان آ خ ر يوم في رمضان لا ت ح ذ م ن ا ا ل ش ه ا د ة الرصاص يمر امام, أمام وجهه بجانب أ ذ ن ه فوق ر أ س ه ما إ ل ى ذلك بعد صار الرصاص يقشر لحاء الشجره نفسها يصيبها ا ل أ غ ص ا ن ب د أ ت تتحطم وتنزل عليه وهو جالس على سرير الله <تصفيق> ا ل ش ج ر ة ب د أ ت تتساقط بفروعها و أ و ر ا ق ه ا هو قاعد على سرير خشبي تحت ا ل ش ج ر ب د أ اللحاء يقشر و ينزل عليه يا رب كلما مر على آ ي ة من ذكر ا ل ج ن ة أ ع ا د ه ا حتى ا ل ر ص ا ص ة ت أ ت ي مع ذكر ا ل ج ن ة م ر ة ثنتين إ ذ ا مر على ايه من ذكر النار أ س ر ع حتى لا ت أ ت ي ا ل ر ص ا ص ة مع ذكر النار أ ن ه ا الجزء ا ل أ و ل الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع الجزء الخامس وصل الجزء الخامس ها؟ ما في ش ه ا د ة نظر إ ل ى السماء قال يا رب ما في ش ه ا د ة جرح بس جرح في سبيل الله على ا ل أ ق ل جرح في سبيل الله لا يصدق أ ح د أ ن الذي كان جالسا تحت هذه ا ل ش ج ر ة بقي حيا لا يصدق لما خلص الجزء السابع بعد أ ر ب ع ساعات جاءت الطائرات ورمت قذائف ضخمه ة ز ت هزت, هزت ا ل غ ر ف ة التراب تساقط على أ ب و محمود في داخل ا ل غ ر ف ة طلع م شان الله ب ل غ ة ا ل س و ر ي ة م شان الله يابو يا ياشيخ ت م ي م تدخل قالوا شهاده في رمضان في ثلاثين رمضان يا أ ب و محمود وجد ا ل أ خ أ ب و عبد الله أ س ا م ة على أ ن ه ا ل إ خ و ة قد يقتلون يعني قد يبادون في الماسب فالقى أ أ ل ق ى و م ر ه أ أ و ا م ر ه للشباب أ ن ينسحبوا إ ل ى الخف ل و أ ب ق ى ب ض ع ة إ خ و ة في داخل الماسب يا شيخ تميم نعم ا ل أ م ر بالانسحاب و إ ذ ا ب الشيخ تميم يجهش بالبكاء وصار يشد شعر رأسه شعر, شعر لحيته هكذا كيف ننسحب كيف نترك ا ل م ع س د ه دم قلوبنا وضعناه فيها س ت ة اشهر الله أ ك ب ر نترك ا ل م ع س د ه سنموت قبل أ ن ن ت ر ك ه قالوا الشباب في ا ل س ي ا ر ة إ ذ ا قتل واحد فدمه في رقبتك يوم القيامه امام الله أ س ر ع واركب في ا ل س ي ا ر ة و أ ن ا أ م ي ر ك يقول لي أ س ا م ة والله إ ن ي ظننت أ ن الشيخ تميم قد أ ص ا ب ه مس من الجن للبكاء وللحاله ا ل ن ف س ي ة التي أ ص ا ب ت ه قال ظننت أ ن ه أ ص ي ب بمس من الجن أ خ ي ر ا ركب ا الشيخ تميم ورجع ا ل إ خ و ة إ ل ى بيروج كان الشيخ كان تواصل ساعتها من بيشاور ويوم شديد ا ل ح ر ا ر ة والشيخ تميم صائم ابو عبد الله أ م ر ه م أ ن يبطلوا الشيخ تميم بقي صائما حتى تاتي ش ه ا د ة في الصيام فجلسنا مع الشيخ سياف كان الشيخ سياف هو الذي يقود ا ل م ع ر ض قلت له يا شيخ سياف هل من الضروري ا ل م ح ا ف ظ ة على الماسده ق ط ع ة أ ر ض نستبدلها بقطع أ خ ر ى بدل ان نبيد إ خ و ا ن ن ا قال ا ل شيخ سياف نريد أ ن نحافظ على الماسده ل أ ن ه ا اشتهرت في العالم العربي فاحتلالها يهز م ك ا ن ة المجاهدين في العالم ا ل إ س ل ا م ي قتل إ ذ ن امسك هؤلاء السلام ممنوع يتحرك و ا من عندك و ا ئ ل جليدان أ ب و الحسن المدني أ س ا م ة الشيخ تمي ق ا ل ل ه ممنوع م تتحرك و ا من هنا أ س ا م ة ا ل أ خ أ ب و عبد الله و ا ل أ خ و ا ئ ل أ ب و الحسن المدني قالوا له بس هذا اليوم يوم العيد يوم عيد الفطر اذن لنا هذا اليوم وسنبكث بجانبك في النفق هذا النفق الذي كان يجلس في شيخ سياف شيخ تميم ق ل لهم طيب أ ن ت م اذهب و ا شيخ تميم قالوا انا معه قال لا أ ن ت ممنوع يا شيخ سياف مسكي جديد الشيخ سياف باسع يا شيخ سياف بابوس يدك بابوس رجلك أ ر ي د أ ن أ ر ج ع إ ل ى الماسد و أ و ق ا ت ي قالوا ممنوع يا شيخ تميم لازم تقعدون قال حسبنا الله ونعم الوكيل وصار يرفع يدي هذا ا ل ح ق ي ق ة يعني الشيخ رحمه الله رحمه الله يعني كان يقف مواقف ا ل ل ه لا يستطيع لا أ ع ر ف أ ح د ا يستطيع أ ن يقف هذه المواقف ج ر أ ه كان ذاهبا في في ز ي ا ر ة إحدى الدول احدى ل ل د و إ الدول الخليجية في, إحدى الخليجيه في المطار كان داخل معه ا هو معه ت أ ش ي ر ة في الداخل معه ا واحد فلسطيني ما معه ت أ ش ي ر ة قال له أ ن ت ما معك ت أ ش ي ر ة وقف ممنوع تدخل واحد ثاني دخل غربي ما معه ت أ ش ي ر ة ف خ ت م قال له ب ت س م ح جوازك قال ل ل غ ر ب ي هاند ف ل له في ا ا ج انجليزي ج ل قال له ي ي ز ولا م المهم ر غربي ي ا هذا الشيخ ا ل ث ن ي لما شاف الفلسطيني واقف وشاف الغربي دخل مسك الجوازين وطلع ظهر الطاوله محل ما بيختم الجوازات هذا الموظر و ب د أ يصيح تعالوا تعالوا هذا فلسطيني منع من الدخول و هذا الكافر الغربي سمح له بالدخول أ ي ن ا ل إ س ل ا م و أ ي ن صار الشيخ ت م ي ن طبعا يتكلم رحمه الله يعني كان ما يعتقده حقا يقوله و كان عليكم السلام و كان يعني لا ت أ خ ذ ه في الله لومه لا فقط يعتقد ب ا ل أ م ر يرضي الله أ و لا يرضي الله إ ن كان يرضي الله كان يقدم عليه مهما كانت النتائج و هؤلاء ا ل ا خ و ة ا ل ق ا د ة كانوا يحبونه حبا عجيبا يعرفون كما قلت اليوم فطرته أ ص ل سبحان الله رحمه الله يعني كما نحسبه ف ط ر ة ص ا ف ي ة ك أ ن في بياض اللبن ظاهره كباطل ليس عنده التواء و ل ا ا ن ح ر ا ف و لا ي غ ف ي في بطنه ي غ ف ي في صدره شي ويظهر شيء و يظهر شيئا اخر الذي في صدره يقول فكانوا يحبونه حبا عجيبا ا ف وكانوا يقبلون كلامه مهما كان م ر ة كنا عند ح ك م ة يارو كان أ ظ ن سياف او رباني ج ا ل أ ل ا كان يونس خالص يونس خ ا ل عند ح ك م ة يارو قالوا اسمعوا في ا ل آ ن م ؤ ا م ر ة صل م ص ا ل ح ة و ط ن ي ة أ ي واحد منكم ب و ق ف القتال س أ ج ل س عليه يقول لحكمه يارو للشيخ ا يونس خال وقالها لرباني وقالها للشيخ سيام فكانوا يحبون أ ن يجلسوا معه م ويستمعون إ ل ي ه الشيخ رحمه الله الشيخ سي... ت م ي ن كان واضحا معه م ف م ر ة يعاتب الشيخ سيام قال له يا شيخ سيام كنت عندما ت أ ت ي كل ل ي ل ة ت أ ت ي عندنا ا ل آ ن يعني أ ن ت لا ت أ ت ي ن ا في الشهر م ر ة فالشيخ تميم طبعا على فطرته و بداهته و بساطته و الذي في نفسه قالوا أ ن ا من م ث ل المتزوج أ ر ب ع ة متزوج فلان و فلان و فلان و فلان اسمى ا ل ق ا د ة فضحك الشيخ سياف و قال له يا شيخ تميم الذي يتزوج أ ر ب ع ة يخرج ل ل و ا ح د ة كل أ ر ب ع ليالي ليله ة احنا فكانوا يعني يقبلون منه أ ي ك ل م ة مهما كانت ث ق ي ل ة على أ ن ف س ه م يعني كانوا ي أ خ ذ و ن ه ا يعني كما قال الشيخ رأ... ش خ سياف أ م س كنت في صدفه لما جاء الخبر فإحنا قلنا لكم ت... يعني عظم الله أ ج ر ك م بالشيخ تميم وان لله ما اخذ قال إ ن غياب الشيخ تميم حز في نفسي أ ك ث ر من انهيار ج ب ه ة بكامله ا نعم و ا ل ح ق ي ق ة يعني الشيخ رحمه الله الذي كان يراقبه ويراقب أ ث ر ه في العالم ا ل إ س ل ا م ي و يراقب دفاعه عن هذا الجهاد يدرك كلام الشيخ سياف أ ن ه فعلا كان سقوط هذا الجبل أ و غياب هذه ا ل ق م ة ا ل ش ا ه ق ة كان أ ع ظ م على المجاهدين أ ث ر ا من انهيار أ و سقوط ج ب ه ة بكامله كان أ خ ي ر ا يعني ا س ت أ ذ ن قال أ ن ا أ ر ي د أ ن اذهب من أ ج ل معرض نيجيريا هنا ل تفضل يا شيخ من معرض نيجيريا انتقل على ا ل ق ا ه ر ة مصر من مصر وحصل معه الذي حصل مع دوائر ا ل أ م ن من مصر انتقل إ ل ى اليمن وهناك ظهر معه الملاريا و أ ث ر ت عليه اثرت على برنامجه الذي كان معدا له في اليمن ثم انتقل إ ل ى ق ط ر وهناك يعني فكر على أ ن ه لا بد أ ن يخفف وزنه فاتصل اتصل في ه أ ن ا زاد وزني و أ ن ا ا ل ح ق ي ق ة لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ب ق ى في بشاون أ ن ا أ ر ي د أ ن أ د خ ل المعارك في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن وبهذا الوزن أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق ا ت ل في سبيل الله لابد أ ن أ ذ ه ب إ ل ى د و ل ة أ خ ف ف وزني وقد اتفقت مع ا ل أ خ و ه هنا في قطر وقد ر أ و ا لي أ و وصفوني طبيبا في تشيكوسلوفاكيا أ ن أ ذ ه ب إ ل ي ه حتى أ خ ف ف وزني وتخفيف الوزن أ ن ا ا ل آ ن مئه وخمسين كيلوغرام أ ر ي د أ ن أ ر ج ع تسعين كيلوغرام حتى أ د خ ل المعارك انا فكرت قلت إ ذ ا ذهب الشيخ الى تشيكوسوفاكا ثلاث اشهر لا يوجد هناك ج ا ل ي ة إ س ل ا م ي ة لا يوجد شباب مراكز إ س ل ا م ي ة سيستوحش و الشيخ تميم لا يستطيع أ ن يسكت سيتكلم على ا ل ش ي و ع ي ة و سيهاجم روسيا وسي... المهم قلت يا شيخ تميم لا أ ر ى أ ن تذهب إ ل ى تشيكوسلوفاكيا وهذه ن ص ي ح ة بعض ا ل إ خ و ة قال لي بعض ا ل إ خ و ة قالوا إ ن اسمك قد طبعا قطعا وصل الاتحاد السوفياتي أ م ا ب ا ل ن س ب ة لتشيكوسلوفاكيا لا نعلم قد يكون اسمه اسمك عندهم فيسلمونك لروسيا قلت والله هذا لا يستبعد و أ ه م من هذا كذلك أ ن ك تعيش ث ل ا ث ة أ ش ه ر معزولا عن العالم لا تتصل بالمسلمين هذا كذلك م ص ي ب ة أ خ ر ى أ ن ت تذهب إ ل ى أ م ر ي ك ا و ا ل أ خ و ة في أ م ر ي ك ا المراكز ا ل ا س ل ا م ي ة يحبونك ويعرفونك وسيتكالبون لخدمتك من أ ج ل سماع كلمتك وفعلا الشيخ تميم يعني العام الماضي طاف أ م ر ي ك ا معظم أ ن ح ا ء أ م ر ي ك ا ففي أ م ر ي ك ا طاف معظم الولايات كثير من الولايات ذهب إ ل ي ه وهو معروف عند الشباب هنا من أ م ر ي ك ا اتصل قال ا ل إ خ و ة في كندا يريدونني و ا ل إ خ و ة في فنزويلا يريدونني و ا ل إ خ و ة في البرازيل يريدونني المهم قتل ط ي ب كان قال في ج ا ل ي ة إ س ل ا م ي ة في فنزويلا أ ر ي د أ ن أ ذ ه ب إ ل ي ه قتلو تذهب إ ل ى ف ن ز و ي ل ة ذهب إ ل ى ف ن ز و ي ل ة يعني ناس لا لم يسمعوا ب ا ل إ س ل ا م جاليت ا نسيت ا ل إ س ل ا م تماما وهناك رجل فاضل كان ربنا يذكره في الخير سفير سعودي إ ل ى أ ن تقاعد الشيخ بكر خميس يعرف الشيخ تميم ويعرف اثره فاستقبله أ ر س ل له سيارته في المطار و ا ل س ي ا ر ة وضعها تحت خدمته ف و ا ل ح ق ي ق ة يعني خدمه كثيرا والجاليه معظمها فلسطينيه والفلسطينيون يموتون ب أ ب و عمار ب ا ل م ن ظ م ة والشيخ تميم رايح يتكلم عن الجهاد ا ل إ س ل ا م ي وعن حماس وماله مال ا ل م ن ظ م ة المهم كان هذا السفير رجل فاضل محسن باني مسجد وقال لهم س م و ا مسجد القدس قالوا لا هذا اسمو النادي الفلسطيني حولوا المسجد وسموه الى نادي الفلسطين راح الشيخ تميم و ل ق ي انو المسجد ا س م ه النادي الفلسطيني قال ه م لا اولا القى المحاضرات وقال ه م هذا المسجد ا س م ه مسجد ومسجد القدس ما هي القدس مركز ف ل س ط ي ن الروحي ومركز م م ا ل ل س ن ا ل ر وفعلا ح و ما خرج من فنزويلا إ ل ا بعد أ ن اعيد المسجد مسجدا وسمي مسجد القدس المهم اتكلم والشيخ ت م ي م الذي في صدري لا يستطيع أ ن يخفيه لو, لو على ق ت ل إ ي ش ر أ ي ك بابو عمار قالهم ايش ابو عمار هذا واحد دجال سياسي ما الى ذلك ايه كيف قالهم أ ب و عمار ما في أ ص ل ا ابو عمار رجل علماني ا ل إ س ل ا م الذي ينادي به من الفلسطينيين حماس ولذلك كونوا مع حماس وما خرج من فنزويلا إ ل ا بعد أ ن فتح مركزا لحماس في فنزويلا اتصلوا في من البرازيل قالوا نريد ك في هنا مؤتمر للدول ا ل إ س ل ا م ي ة هذه الجاليات ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل ق ا ر ة ا ل أ م ر ي ك ي ة ذهب إ ل ي ه كذلك ربنا ربنا القبول يعني الحقيقة يفتع عليه جعل له سافر من قطر إ ل ى أ م ر ي ك ا هذا قبل شهر ف اتصلوا فيه من أ م ر ي ك ا قالوا في ه مؤتمر في سان فرانسيسكو مخيم للشباب ت أ ت ي لحضوري قلت لهم لا أ س ت ط ي ع حضوره أ ن ا عندي شغل هنا قلت لهم أ ر س ل لكم الشيخ تميم إ ن شاء الله متى قالوا في ثمانيه الى ع ش ر ة سبتمبر أ ظ ن ف سبتمبر أ و أ ظ ن سبتمبر ثمان الى عشره سبتمبر فالشيخ تميم راح من قطر إ ل ى هناك هو رايح حتى من أ ج ل الشحم من أ ج ل أ ن يخفف وزنه وحضر المؤتمر ذهبت الى ا ل س ع و د ي ة قبل أ س ب و ع ي ن اتصل الناس فيه ق ا ل و ا احنا حضرنا مؤتمر الشيخ تميم في سان فرانسيسكو في ف كاليفورنيا ا ل إ خ و ة قالوا نحن نرانق طبيب هنا و إ ن شاء الله هذا الطبيب يتولى تخفيف وزنه لكن نعد لك برنامجا ل ل ق ا ر ة ا ل أ م ر ي ك ي ة المتحدة للولايات السبت والأحد بحيث تقضيه في كل و ل ا ي ة تقضي فيها إ ج ا ز ة ا ل أ س ب و ع السبت و ا ل أ ح د وفعلا ب د أ كل آ خ ر أ س ب و ع يذهب إ ل ى و ل ا ي ة من الولايات ذهب إ ل ى اريزونا ل أ ذهب إ ل ى توسان ذهب يعني إ ل ى أ م ا ك ن كان في ا ل أ س ب و ع الماضي محاضراته في فلوريدا في أ و ر ل ا ن د و مركز فلوريدا والله عز وجل كان أ خ ذ أ ه ل ه معه هناك والله عز وجل كتب له أ ن ت أ ت ي ه م نيته هناك في فلوريدا في اورلاندو كانوا متوجهين نحو ا ل م ح ا ض ر ة وعلى الطريق سقط الشيخ تميم فيا شيخ تميم يا شيخ تميم ما اجاب نقلوه إ ل ى المستشفى كان قبلها بيوم في المستشفى فوجد نفسه كان ب د أ وهو في قطر اول م ر ة تصيب ه ا ل ا ز م ة ا ل ق ل ب ي ة او ا ل ج ل ط ة فاستيقظ في قطر ذات ل ي ل ة هذا قبل شهر ونصف اتصل فيه قال يا شيخ عبدالله امس اصابتني ا ز م ة ق ل ب ي ة شله نصفي ما ما استطعت طبعا ناديت ما استطعت、تتحرك. ناديت الناس اللي اصحاب البيت كان نازل تتحرك في بحثت ي ت أ د والدين فنادى وجد الشباب الطيبين أو الإخوة الفضل ما قال أهل ب يعني من أو ح عن ش ر ط ة ا ل ن ج د ة فاتصلت بهم فجاءتني ا ل س ي ا ر ة أ خ ذ و ن ي وقد شل نصفي فدلكوني أ ر ج ع و ن ي رجع الحمد لله جنبي م ر ة ث ا ن ي ة بعدها بكم يوم اصابته ا ل أ ذ م ة م ر ة ثانيه ة ذ ا في قطر ثم سافر إ ل ى أ م ر ي ك ا ويبدو في أ ج ه د نفسه لكثره المحاضرات في أ و ر ل ا ن د و ب د أ ت بوادرها فذهب إ ل ى المستشفى وعولج وخرج من المستشفى في اليوم الثاني عنده م ح ا ض ر ة قال و اذهب قال أ إ ل ى ا ل م ح ا ض ر ة في طريقه إ ل ى ا ل م ح ا ض ر ة أ ص ا ب ت ه ا ل ا ز م ة ا ل ق ل ب ي ة ونقل إ ل ى المستشفى ما وصل المستشفى إ ل ا وكان قد اسلم الروح رحمه الله وتقبله في الصالحين و أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إليك فلسطيني محمد اليك ع د ن ن ا ن يعني فلسطين تقريبا يعني مرة صارت مسابقة مرة لشعراء ف ا الأول ن هو حتى سبق إ ب ر ا ه ي م طوقان في ا ل م س ا ب ق ة وتربى الشيخ تميم في جو غير متدين يعني كان والده م ت أ ث ر ا بالنظرات ا ل ق و م ي ة بعبد الناصر يريد ا ل ت ح ر ر ي ة و ا ل ث و ر ي ة وغير ذلك والشيخ الثانوي تميم من الثانوي بداية ا ل وهم عاشوا في حلب من ب د ا ي ة الثانوي ب د أ يتلمذ ت على أ ي د ي المشايخ في المساجد وكان يعني كان يحدثنا أ ك ث ر العلماء الذين ت أ ث ر بهم الشيخ, تميم الشيخ عبد الفتاح ة بغدر ع ابو ل ل م ح يعني أشهر علماء ع أشهر ر حلب ل م ا ف الفتاحة ي الشيخ ن هو عبد ب غده ف ت أ ث ر به الشيخ تميم منذ الثانوي كان, كان يحضر خ ط ب ة ا ل ج م ع ة عنده ودروسه في المسجد وكان بعض العلماء في المسجد من الزهاد العباد منهم واحد حدثنا عنه أ ب و اليسر أ و كذا قال كان رجلا من الصالحين و كان يحدث بعض القصص عنه من القصص التي حدثها عنه قال كان يعلمنا ا ل إ خ ل ا ص قال و ذات س ن ة أ ج د ب ت السماء و أ ق ف ر ت ا ل أ ر ض و جف الزرع و احتاج الناس إ ل ى استسقاء فجاءوا إ ل ى الشيخ حتى يخرج إ ل ى الاستسقاء كافواه القرب قال وفي المساء جلس الشيخ في درسه المعتاد درس روحي عن الزهد و ا ل ع ب ا د ة و ا ل إ خ ل ا ص ثم قال يا بني يا بني أ ت د ر و ن ب ب ن ي ة من مطرتم والله أ ع ل م فقالوا الله أ ع ل م قال ب ن ي ة واحد من الجالسين منكم وحدث الشيخ ق ص ة هذا ا ل أ خ قال أ ن ا لا أ ر ي د أ ن أ ذ ك ر اسمه ل أ ن ه استحلفني بالله أ ل ا أ ذ ك ر اسمه قال رجل بينكم من الموسرين يخرج كل ل ي ل ة ليخرج ليخ كل ليلة بصوان اللحوم و الحلويات و يتفقد ستين أ س ر ه كل ل ي ل ة ي أ خ ذ ه ا بسياره مثل ا ل ط ا ئ ر ة فيقرع الباب ويخرج ا ل ص ي ن ي ة السخنه من ا ل س ي ا ر ة ويناول صينيتين ص ي ن ي ة ح ل و ة و ص ي ن ي ة لحوم ثم يتناول منهم م من الصوان الفارغة ا ل و ي الذي قبله. قال قبله فجاءني أ ح د الفقراء و أ خ ب ر ن ي أ ن رجلا من ا ل أ غ ن ي ا ء يتفقدنا كل ل ي ل ة ونحن ستين أ س ر ة ويقدم لنا كل يوم اللحم والحلويات أو الفواكه قال الشيخ أ ر ي د أ ن أ ت ع ر ف على هذا الرجل فذهب الشيخ مع أحد الفقراء فذهب مع ومكثه أحد في بيته وبعد العشاء قرع الباب, قرع الباب قال سمع سبب ا ل س ي ا ر ة وقفت ا ل س ي ا ر ة فتح الباب فدخل رجل يحمل ص ي ن ي ة اللحم ص ي ن ي ة الحلويات وقدمها للرجل الفقير و خ ر ج الشيخ ف ج أ ة و إ ذ ا به أحد ت ل احد م ي ذ أ ا ل ت ج ا كان ذاك ا ر ل ت ا ج ر ي س أ ل ه الناس عن اسمه فيصد يذكر اسمه للفقراء فيصد يذكر أن ويحدث الشيخ تميم رحمه الله عن خلاف قام بينه وبين والده على ا ل ل ح ي ة فقال له يا بني أ ن ت في مقتبل العمر والان آ ن لحية و ل ل ح ي ة ك ا ت غريبة في ذ ل ك كان الوقت ما أعرف أ ح د م ل ت ح ي ا الضفة الغربية في في ذلك الوقت إ ل ا شاب واحد كان من أ ب ن ا ء ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة والله ومعروف بيننا كنا نقول حمد ابو حمديه هو الذي يطلق لحيته فقط في, في الضفه الغربيه فالمهم رجلا صالحا مع شيخي شيخ ي احمد الحارون في دمشق قال فدخلنا عليه والشيخ أ ح م د يعني مشهور عنه بعض الكرامات قال حتى زاره ي عبد ن ي ع الرحمن باشا وكان عبد الرحمن باشا مدعو عند حاكم دمشق أ و محافظها أ ظ ن اسم ه كذا مردا بك ي فقال عبد الرحمن عزام ت أ خ ر ن ا عن الرجل عن الغداء هل يوجد تلفون نتصل قال له كم, التلفون؟ كم رقم التلفون قال له كذا وكذا قال بسيطه بسم الله خطوط في الهواء قالوا مردن بيك نعم قالوا عزام باشا م ت أ خ ر عنك قليلا قال عجبنا والله قاعد هيك ب أ ص ا ب ع ه يخطط في الهواء وفعلا ف عندما ذهب عزام باشا قالوا وصلك تلفون من الشيخ أ ح م د الحارون قالوا نعم وصل م ك ا ل م ة من الشيخ أ ح م د الحارون وقال إ ن ك م ت أ خ ر عن الغداء المهم قال زرنا أ ح م د الحارون رجل صالح وفاضل فيه خير وقال بعد الدرس الذي تكلمه الشيخ أ ح م د الحارون ك ن ت وسلمت عليه فنظر في وجهي قال له يا بني هذا أ ح م د الحارون تطيع والدك تطيع والدك اسمك ايه ق ا ل له تميم ق ا ل له يا تميم بطيء ا ل والدك هاي ا ل ل ح ي ة راحت ي ك و ي ل تعمل لك مشاكل كثير قال انا بهت المهم شيخ تميم خلص الثانوي فاراد والده ان يصبح اقتصاديا شهيره وذا مال ا غ د ي ر فارسله الى ا ل ق ا ه ر ة ليدرس درس في ج ا م ع ة عين شمس و هو في عين شمس الله عز و جل كتب له أ ن يجتمع في عين شمس مع مروان حديد و تعرف على الشيخ مروان حديد و تعلق به رحمه الله و منه تعلم من هناك أ ن لا يخاف من أ ج ه ز ة ا ل أ م ر و ش ي خ مروان رحمه الله مشهور عنه مشهور عنه ا ل ق ص ة في يعني الجراه أ أ ة ذ حدثني بعض الشباب الذين حولهم قال لما كان في ا ل ق ا ه ر ة وكان مؤتمر ا ل ق م ة مجتمعا هو حتى ح د ث ن ي بنفسه الشيخ مروان رحمه الله قال اجتمع مؤتمر ا ل ق م ة في ا ل ق ا ه ر ة فقال قلت فرصه ة ر ت ب ت منشور يجب أ ن تطبقوا ا ل إ س ل ا م و ما إ ل ى ذلك ثم وضعت عنواني مروان حديد العنوان كذا و أ ر س ل ت مع الشباب و وصلوا للزعماء كيف اجتازوا الجسر وصلوا لا يعني زي الى الزعماء أ ن يدخل هؤلاء الشباب عندهم ب ي ذ ه المناجير مكتوب مروان حديد العنوان كذا قال لهم عبد الناصر ديروا بالكم عليه توصفي فخصصوا له اناس من المخابرات يتابعونه ل ي ن ه ا و الشيخ رحمه الله كان هو كان ت خ ر ج س ن ة 1964 م ن ا ل ق ا ه ر ة من عين شمس جامعتين شمس من اللي هو الشيخ مروان فكان على ص ل ة ل ب ق ي ة ابناء ل أ ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة الذين لم يزج بهم في السجن يبقى يسهر معهم لاخر الليل ويرجع ودراسي ولا قراءه ة ا ل ل يفتح يعني قبل الله ا ا م بيومي ت ح ن ق و ا ل ل يفتح مروان أذكر بعض الكتب ما أذكر الكتب أ بعض ه ا إلا ليلة الامتحان أروح الكتاب لا زال ملصقا أخذ أفتح في بعض الأماكن ليلة سكين في صفحة كم أفتح أروح أخذ أقرأ بعض واتاتي ل ل وجل ه عز ج ي ب بعض ا ل أ س ئ ل ة منها وانجح وهكذا مشيناها قال دائما معها ل ش ب ا ب الذين سرا يعيشون تحت السطح ويعملون للاسلام إ س ل م المهم من المخابرات معه ما واحدا أو اثنين يتابعونا لا يبقى طيلة النار معه حيث ما صار له طيلة يفنته خصصت يبقى أو حيث ي ي يركب ر ا أ و ت ب يركب ي س ل ينزل على أ و و السوق ت ب ي س هو ع ا السوق ه في فكان الشيخ مروان رحمه الله يعني إ ذ ا أ ق ب ل الاتوبيس من بعيد الشيخ مروان ورجل المخابرات هذا الاثنان يتحفزان للقفز وبتعرفه في القاهرة لازم يكون الواحد متعلم قفز عالي حتى في سلم الأوتوبيس الأوتوبيس يبقى عشرة على الباب فيقبل من بعيد متعلم حتى يتحفز عالي عشرة على القاهرة مروان في قفز في يمسك الشيخ لازم سلم لأنه من وذاك المخابرات الاثنين ليقفز أ ح ي ا ن ا ً يقفز رجل المخابرات يمسك ما يستطيع الشيخ مروان يقفز, يقفز يمسك فيمسك بيد في رجل المخابرات كل انزل خليك ل ن مره ث ا ن ي ة بعد ل ل ا ت و ب ي س الثاني يدفع يدفع ا ل أ ج ر ه يخرج ارسال ارسال ارسال ارسال عني و ارسال عن المخبر دا لي ل جالس هناك يعني وهذا يحمر وجهه ويربد فالشيخ رحمه الله الشيخ مروان الشيخ تميم عايش في ه ا ل ج و و ب د أ ي ت أ ث ر بهذه ا ل أ س ا ل ي ب